بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ورزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وبتالوا اليتامى حتى إذا بلغنك حف إن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافاً وبداراً أي يكبروا وما كان غنياً فليستعفث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 للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 141-تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات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 واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سديلا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 129-ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 120-وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسان تكره شيئا فعسان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم إحداهن قل قرآن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 124- ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 125- ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخلان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب.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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً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 بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما فقو من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فعضهن واهجروهن في المضاجع فعضهن واهجروهن في المضاجع وضربهم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم. سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا 129-وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين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 129 آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمست المساء فلم تجدوا ما أن فلم تجدوا ما أن فت ينم صعيد طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عمواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لياب بألسنتهم لياب بألسنتهم وقعنا في الدين.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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصله نارا سوف نصله النار كلما نضج الجلوده بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها لينوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 129. كان خيرا لهم وأشد تثبيتا 120. وإذا من للدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما 122. ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَةُ ذَالكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَةُ اللَّهِ عَلِيمًا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 قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن انك لم تكن بينكم وبينه مودة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 يايديكم واقم الصلاة وآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله أو أشد خشيهم وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِذْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِ اللَّهِ وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِيدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا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 كله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئتين كله كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها، فحي بأحسن منها أو ردوها إن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 ولا نصيرا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 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا وان قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ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 Ya ayuhah الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعذب الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفّهُ المَلائِكَةُ ظالمي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِمَكُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 I'm <laughs>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 وكان الله وفور الرحمان وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرو من الصلاة إن خفتم إن خفتم أي يأفنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأت طائفة أخرى لم يصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك. ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأنتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلتا واحدة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 اذا عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة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 هُوَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئا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 وَإِيَّادُعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَاهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا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 129-الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن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 فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 Aku tulis kitab ini sebelum kamu dan kepada kamu.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 شهداء لله ولو على, أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 123 يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله يا نبي تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله Aminu bila Allah dan Rasulnya dan Kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan Kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang yang mengkhianati Allah dan malaikatnya dan Kitabnya dan Rasulnya dan Kitabnya dan Rasulnya dan hari akhiran. Tiada orang yang berdusta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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110-أيبتغون عندهم العزة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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إلهي ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضلِّل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 121-أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 122-يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 178- ما, ما لهم به من علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا 179- بل وفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 أموال الناس بالباخل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 أزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا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 A.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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فيه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراحا مستقيما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 وَإِذْ كَانُوا إخوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٌ أَمْفَلِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظُلُّوا اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ